بسم الله ويل لكل همزة نمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لن بذن في الحقمة وما أدراك ما الحقمة نار الله المقدة. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمد ممددة